إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النير خير أم من ياتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن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 ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب امين ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ